ما كان لبشر أي يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 لما أعطيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبى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 أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض ضوعا وكرها وإليه يرجعون